على حسين ومصابه نضبر الهامه يا علي حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر حيدر على حسين ومصابه نضبر يا علي على حسين ومصابه ولدم وحتابه اقبل حسانه يا ایا حسین اوصابه ایا حسین اوصابه ایا حسین اوصابه ایا حسین حیدر حیدر حیدر علی حیدر حیدر حیدر <متصفيق> حيدار حيدار يا <متصفيق> علي عباس تنبر بالحمد على الهام حيدار حيدار يا علي حيدر تطبر حت جاي حيستمر عباس تنبر بالحمد على الهام واحنا على حسين نضرب قامه زينب بنت العباس لقمه مهما الراسه وتصيح وينك علي يا علي لا تظن يا علي علي حسين ومصابه دوم اوه ستابه خپل حسينه نو صعبه آ يا حسين او صعبه آ يا حسين نو صعبه طبره سمعك بيها حيدر حيدر ليك <سؤال> <cette la -rese> الحال لا تبره قامت وعدمها ورنت عظمك تبره سمعك ولا افتبرتي حسين ترغز ولا افتبرتي حسين والله الموت ذهب نضُر الهامة يا علي, علي حسين ومصابه والله المات مات نضُر الهامة يا علي, علي, علي حسين رايح سين ومصعبه الموزع الوحيد هذا العمل علي المالكي وهاني الفرتوسي هيدا وبدم اخوف شايفني عديني حيدر حيدر اي انا منتفرنا على سي الدين وبدم اخوف شايفني عديني هاي الشعيره بروحها وبتكوين علي, علي. هاي الشعير بروحها وبتكوين مهما يكفرون قدام اكبر وصيحا حيدر والله حيدر اريدك اقفر و عسل حيدا روحي في دعلي الترابة نطبر الهامة يا علي العسلى و المطعبة روحي في دعلي ترابة علي علي العسلى و المطعبة العسلى و مطعبة نطبور يا علي العسلى و المطعبة و ندو مو اقبل عتانه يلويني العسلى و مشطعبة ایا حسین وصعبا ایا حسین وصعبا ایا حسین وصعبا هایدار هایدار هایدار علی هایدار هایدار هایدار علی هایدار هایدار حيدار حيدار يا علي رب العباد زيد بأنفاس حيدار حيدار حيدار حيدار يا علي ما يموت الحسين ليطب الرأس رب العباد زيد بأنفاس علي علي احسين ضحى نروح لهلا ونايس احسين ضحى نروح لهلا هاي نروحين يا ريت كنت جنت بكربله وين من النصارى نضبر الهنا يا علي احسين ومصعبه وين من النصارى نضبر الهنا يا علي للحسين ومصابه نظهر الهامه يا بصوت الرادود الحسيني علي المسلم هندسه الصوت والتوزيع علي الجزائري الحان رياض القرناوي كلمات الشعر الحسيني مصطفى الطيب الاشراف العام الشيخ جواد الروح تم التسجيل في استوديو ماستر للانتاج الفني العراق بغداد مدينه الصدر هاتفي 07706573140 الموزع الشبكي حيدر هاجر حيدر حيدر حيدر والتصوير محمد العبودي